الَّقَى <سؤال> السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ بِكُمْ وَبَثَّ مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ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 ستقوا ربكم واخشوا يوما, يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولوده وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور